ف ي ب ن ا فيه أ د ب و أ خ ل ا ق من كل شر أ و ظلم فيه ا ن ع ط ا لو حسبتم أ ن ا ل ق و ة في التجبر والترهيب من أ ك ي ر ا هذا درس في التاديب ل جناة حلم ص ر إسرار للأفكار و فالقوة و الحكمة أيها في لو حسبتم أ ن الصدع ب ا ل ع ج و ز والصغير فيه ق و ة لكم فهذا خ ط أ كبير اخيرا يمضي ليقاوم أ ف ع ا ل ا ل أ ش ر ا ر كي يبلغ غايته يمضي ي م ل أ ه ا ل إ ص ر ا ر والعدل لا يسمو إ ل ا بجهود الامطار 「だってみんな حلم صبر و ا س